روض الجنان صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان يدعوك يا شبل الزمان حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للامان تقول هيا للامام نهر طويل قصر مخير نهر طويل قصر مخير هذا النعيم وليس غير هذا النعيم وليس غير هذا الهنا عايش الصفاء يروى الفؤاد على عنا يرضى الفؤاد على عنا لقي الرسول عند الوصول وصحابته القوم العدول وصحابته القوم العدول يا من تريد خلدا وغيب يا من تريد خندا وغيب شمر فما ساز البليط وإلا هنا يعطي المزيد رؤيا في دار الخلود يا هو في دار الخلود